نعم هذا يصل عن ا ل أ ذ ا ن في أ ذ ن المولود هل هو مستحب أ م س ن ة أ م واجب أ ق و ل ا ل أ ذ ا ن في أ ذ ن المولود لا مستحب ولا س ن ة فضلا عن ان يكون واجبا بل هو بدعه ل أ ن ه لم يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فحديث عاصم عبيد الله عند داود وترمذي ان النبي أ ذ ن في أ ذ ن الحسن بن علي حين ولدته أ م ه ف ا ط م ة ب ا ل ص ل ا ة لا يصح لا يصح هذا الحديث و ع ا ص م عبيد اهل ل ل وعفظ أ ه الحديث قال ابن عيينه كان ا ل أ ش ي ا خ يتقون حديث عاصم بن عبيد الله وقال أ ب و حاتم عن عاصم بن عبيد الله منكر الحديث م ف ط ر ب الحديث ليس له حديث يعتمد عليه وكذلك النسائي وابن المديني وهم من أ ئ م ة الجرح والتعديل وهناك حديث آ خ ر عند البيهقي في شعبي لكنه أ ش د ضعفا من هذا فالصواب أ ن ا ل أ ذ ا ن ب أ ذ ن المولود ليس من ا ل س ن ة في شيء إ ن م ا يقتصر على ا ل ع ق ي ق ة والحلق والله تعالى أ ع ل م نعم نعم أ خ ي الله ا ل مستعان سمعنا ما جرى ل إ خ و ا ن ن ا في المسجد ا ل أ ح م ر في باكستان نسال الله يتقبل الشيخ عبد الرشيد غازي ومن معه من المسلمين شهداء في سبيله ولعل أ ق ل ما نقوم به تجاه إ خ و ا ن ن ا تقبلهم الله أ ب ي ا ت م ت و ا ض ع ة في رتحهم وعزائهم أ ق و ل والله ا ل مستعان للحق خلق لا تكاد تبينهم للناس إ ل ا ش د ة وجلاد صبرا على نيل المعالي أ ن ف س شماء لا ترضى خنى ا ل أ و غ ا د تدعو إ ل ى الله العزيز ونهجه ب ع ق ي د ة ا ل آ ب ا ء و ا ل أ ج د ا د في مسجد الحمراء كان مقيلهم وسجودهم ودعاؤهم للهادي لله ا در ي لله د رجالهم ونسائهم لله در الشيخ و ا ل أ و ل ا د صدقوا فكان الدين أ ك ب ر همهم ومرادهم إ ع ل ا ء صوت الحاد ي ب ج ه ا د ه التوحيد في وجه الذي س أ س ى البلاد ب ش ر ع ة ا ل أ ن د ا د رحم الاله أ ب ا الرشيد وصحبه قد أ ت ع ب و ا للحق كل منادي و إ ن ي ل استنصر العلماء الربانيين في باكستان ل أ ن يقوموا بالحق لا يخشوا في الله ن و م ت لائم ف إ ن أ ح ف ا د ا ل ص ح ا ب ة غطوا في سبات عميق لا يرجى منه ا س ت ق ا ذ قريب إ ل ا من رحم الله منهم و أ و ص ي إ خ و ا ن ي ر ج ا ل ا ت الطالبان وفرسان ا ل غ ا ع د ة أ خ ص منهم الشيخين حفظهم الله وكذلك الشيخ أ ب و يحيى و أ ب و الليث ان ياخذوا ب ث أ ر اخواننا في باكستان فالدم الدم والهدم الهدم و إ ن ي أ و ص ي المسلمين في كل مكان أ ن ينصروا المجاهدين بما يستطيعون بالنفس والمال والعتاد والقلم وأقل ذلك نشر أخبارهم والحبهم وسترعوراتهم والكفع الخوض فيما شجر بينهم كي لا يكونوا يشعرون أخبارهم ذلك لا المنافقين كي نشر بينهم من شجر فيما حيث في صف هذا ي س أ ل عن حل ا ل ذ ب ي ح ة التي لم يذكر اسم الله عليها ناسيا المذهب أنها حلال مدام ناسيا لا متعمدا التسمية أيضا قول أبو حنيفة والشافعي وهو القول المشهور عن وهو قول ابن عباس الله عنه ولا مخالف له من الصحابة والقول المنصوب لابن عمر لا يصح عنه. قال ابن عربي في أحكام القرآن بعد قوله تعالى ولا قول قول له قوله تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه لفسق أحمد من عمر مما يذكر وهو وهو وهو عنه عنه أبو عربي بعد حنيفة عن يصح اسم رضي في ترك وإنه、لفسك. قال أ م الامام ا ن س س ل ت ي ة على ل ل ذ ب ي ح ة فإنها لم تحرم عليه لأن ابن ل ل تعالى قال الحصد وليس الناس ه وإنه فاسقا جرير م ا فلا ع ت ح م و ع ل ه وإنما الآية ت ح م الضبري غ ي ر الله من أصنام من و ر ح ه أو أو ما مات أو ما ذ ا لا ح تحل ذبيحته ه من ك ف أو مشرك الإمام ر قال ابن ج ر طبري في تفسيره عن ا ل آ ي ة ا ل س ا ب ق ة و ص و ا ب من القول في ذلك أ يقال إ ن الله ع ن ا بذلك ما ذبح ل ل أ ص ن ا م و ا ل آ ل ه ه وما مات أ و ذبحه من لا تحل ذبيحته و أ م ا من قال ولذلك ا زراء الكلام للإمام ابن جريب الطوري وأما من قال عنا جريب من ما ذبحه المسلم فنسي ذكر اسم الله فقول بعيد عن الصواب لشذوذه إلى آخر كلامه رحمه الله والله تعالى أعلم هل الأشاعر من السلف في باب الأسماء والصفات الأشاعر ليسوا في عداد أهل السمة والجماعة آخر خصوصا رحمه باب عداد من في في لا في باب ا ل أ س م ا ء والصفات ولا في كثير من أ ب و ا ب ا ل ع ق ي د ة انما هم في عداد الفرق ا ل أ خ ر ى وليسوا اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فيهم أ ي ض ا أ و في أ ك ث ر ه م إ ر ج ا ء وجبر ولعل فيهم شيء من التجهم ف إ ن ه م يوفقون ا ل ج م ي ع في كثير من أ ص و ل ه م ومن زعم أ ن ا ل أ ش ا ع ر ل أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فهو إ م ا جاهل بمذهب السلف فهذا يعني يجب عليه أ ن لا يقوم ليس لديه علم ف إ ن الكلام بلا علم جهل وضلال وكيف إ م ا صاحبه ومجادب الباطل الحق ليدحظ به هوى و يكونون من أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ومصدر التلقي عند هؤلاء في باب ا ل أ س م والصفات وغيرها من ابواب العقيدة ل ل ع ق فقد صراح كثير من أمثهم ذ ذ ل ك أنه إ العقيده تعرض ا ن ق ل ل و ا ل ق م العقل ذ ا م ع هو ف مشغور في العقل م ا وأما الصحيح ل فإن العقل والنقل لا هذا يتعرض اذا كان العقل صحيحا والنقل صحيحا فاذا حدث تعرض فاما لفساد العقل او لعدم ص ح ة النقل لذلك يجب التنبه لان العقل لا يستقل وحده ابدا باثبات اصل من اصول ا ل ع ق ي د ة او الاحكام والاشاعر يثبتون ايضا لا الله الا لله سبع صفات ا ل ح ي ا ة والعلم والكلام و ا ل ق د ر ة و ا ل إ ر ا د ة والسرعه والبصر ومنهم من يثبت ص ف ة اليد لله تعالى و أ ك ث ر ه م علا فيها وعندنا فيما يسمى ب ا ل أ و ق ا ف من يثبت واحد وعشرين ص ف ة وينفي ضد ه ا فقط ويلزمون جميع المساجد بتعليقها نشرا لمذهبهم الباطل مذهب الاشاح يقول بعض ا ل إ خ و ة يلمس الشيخ علي خذير فكاله ل أ س ر ى وشيخ ا ل ناصر فهد بالغلو فمات و ج ي ه ك م نقول لمن يلمس الشيخين فكاله ل أ س ر ه م ا اتق الله و ك م ن ص ح ا ف إ ن الشيخين المذكورين أ ب ع د الناس عن الغلو ولا عجبتهم طلاب الشيخ ا ل ع ل ا محمود بن عقل الشعيب رحمه الله ف هم على منهج السنه و ا ل ج م ا ع ة في بابي الوعد والوعيد ولم نعلم عنهما الا خيرا ولعلي استطرد قليلا ف أ ق و ل ليس لزاما أ ن تتطابق الفتوى بين أ ه ل العلم فيكون المخالف لهم غاليا أ و مفرطا فلا زال أ ه ل العلم يختلفون ويرد بعضهم على بعض ولا ينقص ذلك من قدرهم شيء فهذا في فإنه بتكفير للمعازف كفره فصاق علمه وضرعته وإمامته في الدين فإنه ينقل عنه القول وأهل السنة على عدم كفره بل هم فصاق آثمون إذا أرادوا به اللهوى به إلى الله إذا إذا القضع عياط الدين القول المستحل السنة أرادوا أرادوا القرب والثاني أشد من الأولى ينقل على بل ظلون إلى مع عدم آثمون ومبتجعون من أشد لكنهم ليسوا كفارا فهل يقول قائل إ ن القاضي عياض عنده غلو يكفر ب ك ب ي ر ة طبعا لا بل هذا ث ا ن د خلفاء امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي, رضي الله عنه يقول من أ ط ا ق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أ و نصرانيا وقال لقد هممت أ ن أ ب ع ث رجالا إ ل ى هذه ا ل أ م ص ا ر فينظر كل من كان له ج د ة فلم يحج فيضرب عليه عليهم ا ل ج ز ي ة ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين و أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ن تارك الحج مع إ ق ر ا ر به ك ف ر ي ض ة وركن من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م أ ن ه ليس بك ا هل يقول قائل ب أ ن أ م ي ر المؤمنين حاشاه أ ن ه عنده غلو أ و أ ن ا ل إ م ا م مالك في قوله بعدم كفر ت ل ك ا ل ص ل ا ة أ ن ه عنده إ ر ج ا ء حاشاه رضي الله عنه فالمقصود أ ن ه لو كان ل أ ح د أ ه ل العلم المعروفين ب ا ل س ن ة والمشهورين بالعلم قول فيه نوع شده أ و نوع تساهل أ ن ه يستفصى في أ ق و ا ل ه م ويرد عليهم بالطرق ا ل ع ل م ي ة مع التزام ا ل أ د ب و ا ل م ن ه ج ي ة في الرد لا رميهم ب ت ه م ة ض ا ط ل ه و أ ل ف ا ظ بذيئه ف إ ن من كان هذا مسلكه وطريقته ف إ ن ن ا لا نحسن الظن به فلنقول ه عندنا رجل سوء لا طالب ح ق إ ذ غرضه إ س ق ا ط العلماء الربانيين وصرف الناس عن نور الله والله متم نوره ولو كره ا الكافر و إ ن ي في هذا المقام أ ي ض ا احذر الشباب المسلم من أ ه ل ا ل إ ر ج ا ء و أ ر ا ج ي ف ه م و أ ه ل الغلو وانحرافهم وياخذ العلم من العلماء المشهود لهم بالصلاح والتقوى و ي ت ج ر د للحق أ ي م ا تجرد وان يكون القول مقدما على القائد فالحق أ ح ق أ ي التبع ف إ ن الملاحظه ان كثير من الشباب يتعلق برموز ومشائح ومتى من حرف هؤلاء انحرف معهم وحين ننبه على م و ا ض ي انحراف أ و ل ئ ك المشائح تجد أ ت ب ا ع ه م عموا عن الحق واطلقوا أ ق ل ا م ه م والسنتهم فيمن نقد شيخهم ولو ت ل ط ف في النقد أ ش د ت ل ط ف وذلك ع ص ب ي ة لشيخه ولا أ ب ر ئ احدا فهذا موجود كثير من ولكن ت س ب ل ل ج ه ان د و ا ل يكون ا ا ا ل ل ل ه م س ت ع نعم إن شاء ا ل ل ه ف ي ا ل أ ي ا م ا ل ق ا د م ة س ن ش ر ف ي شرح ان ل ر س ل ت ح د ث عن ا ل م س ا ع في التي ك ف ر ل ش ي خ أ ب و محمد ع ان ص م م ق د نتحدث ت عنوان ع ب ه ي ة في شرح ا ل ر س ا ا ا ل ل ل ة ث ث ي ن ي ي ة ق ر ب ا إن شاء ا ل ل ه